أولا باستراكشة أبقائنا إخزائي وبعد ما بنعمل تسكنينشة أبقائنا أبقائنا باستراكشة في هذا الشباب ونعمل البروتين ونعمل البروتين بتاع العيدة إيه البروتينات الموجودة بيأتيت على حيث أبقائنا البروتين وفي التالي يطلع من البروتين حالة أنتشين البروتين اللي البروتينات اللي يحضر الجناء بتاعتها أنت هي اللي حنتقوم بتغييرها إستجابة العائلة إذا لازم إننا كنت تتعرض أنت جناء بعد كده الطائرة. الطائرة يعني اللي هو ما حاجاتكم قد قلنا بنخط يأخذين معها حق ونبدأ نشوف الفيروس لما أمريكي عنه عن كل المواصفات بتاعت العيلة هي المواصفات الفيروس. اننا ناخد نفس استثناءات للمرض عود وبعد كذا في المرض على حاجه الفيروس ده يجيب اصوره فيروس ولا لا والفيروس بايه للذات الفيروس في ومان هذا المرض طب هو وشخص فيه ايه وهل الفيروس ممكن يسبب اصوره هو كان قليل من الفيروس التدريبي في القسم hinter dem A. التدريب بتاعنا فيها ايه؟ المايروس ونعمل بيه وايه؟ على ايه؟ التدريبي على ايه بالنسبه للمايروس. راح ننتقل شاء الله هنبدا بالسننته او المهم منين البرامجات اللي موجوده في المنطقه راح نبدا نتعاون مع سماحه انت ان شاء الله المايروس اللي بنتعامل بتاع لما عرفت كلمه الاولاني فين فين في ار النيبا ده فين ايه باي اسامي فيها سكنات وفيها روسيا كل اللي دخلت دول روسيا الاول النيبا اسامي فيها سكنات وفيها روسيا قلنا في اتنين من ويحنان على عام من ده سنرشي كنتهي واحدة تبين ايه اسمها لي وواحدة اسمها لي بدنا بدنا عمالك ليه تبين هي دين هذه هل هي دين ايه؟ هل هي معطيش تبين ايه؟ هل هي معطيش vem se do straždi božo těch المتزيد. او فيروس ربما قناعي، وبعد من حنيل بناخد إنجاز هو منه من شخرب ماذا يصير تبع إيه كذا، وبعد من حناخد بياروس بصين الترق اللي هنأخذوا تنمو الترق لوحالي الترقيد السلويروس وما يزا فيه كان هذا الشباب من الترشة او الترشة في على أول جيما اللي هو الابسويروس اللي بيتعه الفيروس السمهة الترقية وكيف تتأخذوا من البيتكي انفورميشن تريبه جاية من اسم البيتكي لما حولنا في أنا موهبتي اسمه إلإيابن صفار الله يجزيه، وليه رسمت هذه اسمه إلإيابن كليمور أو إلإيابن كليموس أو وهو كليموس، فهو فكان يعني ما يسول اسمه، لإما كل إلإيابن صفار الله يجزيه، لإما تبديب كليمور منها وعمل ونجمت والنسبة ليه إنه هو الهباتك يعني الفيروس بعمل يباتيتس لأن الفيروس تقوم من أو طار بيكورتوس بسيطاهم ويبقى فيه عن بارة عن اللبر وبعمل فيه يباتيتس فثامت الجينس اللي هو ألف إليكورتوس بيكورتوس بسيطاهم وهي باته إليكورتوس بسيطاهم هو بليف ألفا تمنسى منه إبقاء يبقى يبقى يبقى يصفح بناخد هنا في <تصفيق> جونه ديراه في البروتون الكيمياني انا اللي هو الاكس الجينه الخاص بالبروتين جينه في البروتونات جينه في البروتون زي خاص بنبدا بقى نشيل بقى بتاع اللي اللي هو طب بعد ما اللي كانت على اللي <تصوح> ده ان الفيروس او العيلة فيروس نور بييبقى الاولا الشكل بتاعها بيبقى السموث نوبيتسونيكا هو المره دي بتاعه تقريبا من 20 او اكثر من 30 مليمتر في المتوسط حوالي 27 100 متر هناك العبور بفحículos إذا وجهت ع 눌러 كمن ظاهم السويدني بتاك بعد 30 شرات في AJS في السويدني تم تعطوزة هدرو السويدني الفيروس بتاعت نص primary بالأرمومタيم بالأرموم 5 الحابت التاك dess2021 في التده تشاهدها باية فتدأ من أربعة سروتين اللي هم ويروس سروتين واحد ويروس اثنين ويروس ثلاثة وده ده موجودة لأنه نصير مصير على السابس بتاع الكثير بينما ويروس سروتين موعد نداية مع بتاع أنه بتاع لا بالنسبة لين الكابسين وكاليباً يا ان هذه الأطرح تقريباً من الكابسين للباع بيكون موجود فيهم 60 نوشة أو 60 قبل موجودين في الكابسين في جاهة الفايروس لانما زيما نقول لك في الوقت ما سأحققها فيروس موجود للوحي بيبقى أسوشي على كم شيء مجهد إنه يبقى أسوشي هذا كله بيبقى only one job بيبقى تروج له في كل كل ذا واحد تروج له فيهم في كم واحد تروج له ترى الواحد تلاتة أشهر لأن إذا ما احتاجه في الوقت أن النوبة كاسية بماع تعزين عائلة تركها مثلتها قارنجي تخشي أفضل وقراطيلي صاعدة في الامتكيز والذان إذا ما تجداش بيه الامتكيز بيقى شايد في الامتكيز بقراطيلي أنا الشيء بتاعي بحثي ديته بسطول تسهير وبيقى رامي وبيقى سموز وبيقى حاجة مصدر زي باته شايد ولا التانيه دي التخطيط بتاع ال اللي دي بعد كده اتكلمت معاك ان هو المفروض اني بتاع الفيروس الجنوم اللي هو والمتغنائزاشة والمتغنائزاشة بتاع السي والكترازيج والاورجنايزيشن بتاع الجنوم بتاع الفيروس هنشرحه ونعرف كل حاجه بتلعب دور ايه وبعد كده نبدا نشوف الحاجات اللي بعد الطايلة تباعي لكل ما طايلة نحن نحن نبكي في المزارة على بيروس الحمى الكندعي ويبدأت بالحمى الكندعيات إنه هو ده من ضمن البيروسات اللي بيعمل مشكلة عالية في الفتاحين وقته في المزارة هو بيروس أو مرض الحمى الكندعي اللي بيستقوم بيروس الحمى الكندعي انجينو أو انجينو تقاسب بتاعه بهذه المعالية زي ما انت ويبقى متكون مين دارة خيرك لما تشارك رومك باللاد الحياة انت لما تكون دارة خاصة معك في محضرة فتاعة فيه الجمهور ان عندي حان دي المسينجر قارن اللي هو السيلور السيلور مسينجر قارن ايه ويبقى انه ترميه مش قلنا كلام ده او تمتع انه نفسه النهاية خمسة ونهاية ثلاثة قول يا رب قول لو اعرفت النهاية اللي هي اللي بيبقى فيها كاف والنهاية السلامة بيبقى فيها بيبقى عصولي ادي اقولي أليمي للأسيس والسامعة ده امكان ده بقى صار عمي ده ده مهوص سيطور مستيجا بقى النيش <تصفيق> ده محاولي بقى ده بقى مستيجا بقى النيش او اكد مستيجا بقى النيش تقليل حيه على نفس من ترتيبه من نشيه بس ممكن بس ممكن بس الشريكي. ممكن ممكن لديهم مش موجود ده موجود يعني حنيبها ده مقال خليشة بدي هذا الانتسجر بعد الان ايه ده ده ده ده ده ده ده ما كده الخلية رمز من الدين بيبتع الخلية بيبتع يبتع يبتع على فتاك الضوار وروح يبسل وبعدين يبدأ عمليات التقرنسلشن لهذا المشيطة طريق ايه من معلومات التكتور المفتوضة عليك ومتى يتخذب مضوطين بالتحاق القريب حتى ما بيحصل حمدينا بقى طبعاً هو أكدأ إذا مسيطة طريق هو ديمك أن المسيطة طريق لا وما فيه اي عمد واحد من الخمسة من هذا المسيط من هذا النوط بكاسر ولي وواصلتها تروح من الفروتين اسمه الفيروس فروتين جينوري قال لي اولا اكتباته وردينا القطع على المشاركة تاسا جينوري حتى من 3 ميل بقى حتى نحن من الخمسين بتصدقها 4 ميل يعني ملاهاش بايدة حاجة حقيقة اللي هو structure or another structure القوة في الفيروس في اللي هو يعمل أو حيعمل الـ أو حيخلناه دي structure or another structure فروتين يسميه وبطيب أقول إذا أنه يعني أقول إذا أنه يعني أقول إذا أنه يعني هذا رسالكم يكون فيها أكثر من طول إذا أنه يعني ممكن بداية 7 مختلف وعلى حسب الانواع على طول شمه لكن في صيغه المالتي زي يبقى في اول طور وطور بريدج وهذا بيكون رمي بتاع هنا بنعمل له هي, السراجة السراجة هي موجودة عن يا أقتنفوا كاريناتي اللي هي كهذا فضول يبدأ النوم مكث نبقي النوم من بعد مين سري سري نيش أو نيش أو بالخمسة أمطر سري سري نيش وين أو في النين وين وين سري أمطر طيب نيجي نركز على البروتينات بتاعت الفيروسات يا اما ستركتشر تتخبط تكمل توز او تتكون يابسين بتاعنا الفيروس اسمها وإما واما تتا انزايمات بتلعب دور في بتاع في حاله الريفورمه المفروض ان عامل جديد الجزء المسؤول عن الستركشر على الستركشر البروتين ده عامل إذا بتبتادوا تقفل هنا بتتقفل ثلاث سنة حتى واحدة حينة واحدة سراكشة وإنه وتمعينه وتحقينه في الحالة تكون تبنى حتى سراكشة ربطين تبنى في مراتكين تبقى بينما إنها سراكشة ربطين تبقى ناحية تستميقين وإذا ما حد كده بمقرين قاية واثنين في نور حالي في السنورة يعني شباب الكاب الكاب كانت تدير عفظه في ايه؟ لانها تنسى على بارك الظهر هنا بقى الضيورات الموجين من في حاج الكاب فإدعوش العملية دي هو بين عفظه في عملية انه هو بيستطر كتورايمس علشان يحصل عليه سينسيس سي من الارض يحسب كتورايمس سينسيس من الارض في عملية الموجين فيها مكروفة زي اللوني سينتين بيستطر اوها بيستطر وهو بغير عقل في عملية تحسين الدولة بالتعباء الغيرس وبزاعة عملية التونكاستقشن وبيبقى ليه باس في التراكس بيشن في كل الثالث اللي هو إستانها رايكولزون وشفقها هو إستانها رايكولزون إنسان ليه؟ من وإنسماع كده هو تبع الوجهي بأمنيين ستينين في, في هو ما إذن نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في القلب، ونحن نعلم في القلب، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم في القلب، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في القلب، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم في من دافل السجد الثالث ويقوله الشيطور في معظم الزاعمة الثالث إذا دافل إنت لديك الشروع ومصنعه ومصنعشة بتاعه هو إيه ولا تكون في بمرض الثقين شيئا قد بوزيتب أو نير يعني في مستقيم ما بتنبينه كله على كل شيء اللي هو 10 و هو والسيت 8 10 ده في الميكانيكيه يعمل انيشنين للميكليكيشن المكون فايرل دي ان اي لما يعمل مشيشن طالما ايه مربوط عليه شيد كل انفورميشن هذا المرض يبقى ده اللي نفسه دي اللي الجينوم الترانسكريشن بتاعه العيله ما تاخدوا الفونز عشان أهو. اه الكلام اللي انا كنت بقوله لما بكلمكم في الصوره اللي هي اللي ساعات بتفوت في, في دول ماشعد صوت اهو شديله وكنا بنقطع فيه بنتكلم فيه وقت نلاقيته فايروس رودين شنو وعليه من الاسود ادي Aruginace větvi, في větvi, velké kručin činum. Já ne, já ne. Všichni věděli, to možná jená předtady, ماهي سنوه المهم جدا في سنبال ويروس هو المهم القائم بيقاتاش مشتعالة السنبال هو الكاملين من المنطقة عشان يعمل المشروع اللي جاءت ماضي هو اللي يعمل اللي اول كاف سبطي وبيطلعني وبيتضعني لما حتى عمى في وقته بيسور مياه بالفاعد ويبقى تابت نتا ان باوزي لو عندي اما الفيروس تكون يبقى انت كل البلد اللي انت شفته يومك كاستيك يبقى باقي وانه شيء يمكن يكتسب وتبقى تكون او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 مع مع دولة في 1 2 وثلاثة مع فيو يوليو دولار للساو فيو الان اول A B C اللي كانوا موجودين في كده من الخامس اكتر دول في على بعض بنسميهم ثلاثة A B C انت يوليو ما في إلا في ناجور إنفكتش. يعني يعني لو الحيوان كان ناجور إنفكتش يكون كمام تزيح. ممكن تلاقي في سيرم دا وأصلًا مبسط هذه الأنتيجنات اللي هي هندسة كروتية ثلاثة أب سي سي. عملوا كأنك تجفون فيروس فيروس إنفكتش أصل اللي هو براي. كانت الثواعيات من السبس راكشة راك تردين كانت لا تتطرق طب إيه اللي يعني إيه يعني ده حيوان تعمل الباكسيات التنكوية المناطيسية إيه ضبط من الدين اللي تبدأتش ورحيتش ورحيتش ورحيتش إذا واجهنا أذى نشلناه من أذى لأن المعلومة بتقول إنه مش الأذى اللي بتكتشفه طالع الطبيب والفيروس في النشل المتاحل فإن تم عدامة اللقاح وخلنا نقوم بتطبيقه على أكمل مدار الكسور وبعدين نبدأ إذا دخلنا في الطبيب نحن نبتدي الضيور ستكون أو المنطقة أو الصافة أو النمص العشرة سنة A.P.C. وأول سنة B.P.C. الآن تجيني كمه فالتاعد تكون المنطقة ينوبة سبعة سنة وطاعة والسيء وزاق واحد وزاق اثنين وزاق ثلاثة والاجراءات واشياء ويهي أفضل من المكان او طول دي كورتس على حسب مجان اكتشاف ناجي بسيوطان فإيه تانية دا دا السير. بقى الالماني ده مطاعم الطين الالماني هو ده السياح على فرنسا وبعدين ال سي انت كانت كانت اكتشفوا بيها الالماني كانت اسمها بقى استير من اقرب شمال اقربله اللي هو ذات واحد وساعتين والعزب <سؤال> من أسيا من ماكستان سوى أشياء أولا يبعان بالفريقها سيلة طائرة من أول سيزيز مهمت أطولي تقول زيل أوليس أوليشين بتاع الأسوليشي هذه الثلاثة عن سيلة تحت من كل طائرة بصفة وإن تحت كل ال ممكن تلاقي في صفحة ستين وثلاثين الـ الـ الـ الـ الـ, الـ ثلاثين الـ تلاقي ثلاثة يعني في صفحة طاعت. تحت السيرو طاعة وإيه كمان نحن في السيرو طاعة إيه نفس الناس بيكون شوية طريع نتيجة ايه ماذا؟ ها؟ الميليوكيشن بي الفائرة التروتين ورقم واحدة وإما الفائرة التروتين يحصل فيه موين الميليوكيشن او حاجة بيستمعات الهدجينية ايه؟ يطلع تغيير في الهددات بتاع هذا النوع يوم التغيير في هدوة الديدة ما كانتش انه قبل كده وهكذا وليه كمان ان الثبعة سيرو طان مفيش فيهم رسبروتيكشن بكوين زين نو رسبروتيكشن بكوين الثبعة سيرو طول. يعني ايه يا عم؟ يعني لو حصل انت الحيوان وصير بسيرو طاير واحد ويجاوه ايما معه او ابدأ محصل بطوب واحد ويجننا من طرقه ومن دول واطمن لمكان سيدو قائط الحيوان ياكل عادي الحيوان ده مش ايه جماعه وهنا كنت في الكورطوج وداه ثاني الناس اللي اصحابها من كلت ومن في البلد جبنا شويه منها من من من وبعدين الباقي الصومال طب في شنو هو البروتكشن بت بين اا زين بالنسبه ليها سي ايه انت في السور بتاعه عارفنا في بقى ولا دي كمان انا طبعا ساعتها قلنا بدل شوف الحيوان خليت بعمليه صايقه مع كل ادويه الوقت على هنا على انت الصوره اللي ما اخدش قده الجديد اللي هات حاجة ضايفة ايوان مستشير مشكلة ايش مستشير لما اذا اتكلمنا على العيلة واتكلمنا على الانجنرات حيني كنت فيها قده بطار الجديد بحساسات الانفكاشة في السايكو بلاس الزيت الثالث والفيروس الأول يطلع عن طريق A إلى C إلى Y في هو الخلية بيعمل CPE أو صبغة الوريد الصبغة الوريد اللي بيجيبنا الفيروس P إلى C إلى S تجيء C يوصدر عن الزادة الأولوجيات التي يمتع عينها تحت ميكروسكوب لذلك يقتل في تفقها في كنوزيز بحسب كنوزيشن بتاع المنزل وهذه تفقها ديها تعمل سليم وكما تشوف تفقها ديها في الباية تفضلها تفضلها عن Vědět, že jsme A když jsme vyšli z tohoto momentu, je to všechno. A to je všechno, co إنها كل مواصفات العيلة هي تقريباً عليه كنت أقول لك كل شنوك ترساليسيشن أو المقصود في أو أي حاجة بالنسبة دي الخطة مواصفة ديسة إحنا هم عليه أقول عليك وأنا أخبر عليك بالنسبة لي الشهر تقصت دي والاقوص الخطة مواصفة كلام ديوم على عليك البركة داعي ميز أرزيس من ده على علي. البرس هنا ليه لو عدين يجول والأرزيس ما فيه شيء ايه اي بيرس محظمة عليها ستة تفينيك التواصل فاينما الحالية هنقولها عليها الأرزيس ليك التواصل لما بها ليك ممكن لا تحمل طريقة الشرارة أو بيجيش هو يصدر تخضرها عن سبعة واتنين بسابعة وستة بيتش لكن بيبقى عن سبعة بيبقى عن السيدة قلو يقول لك لأنه قد تسامة معيها سيكتش مباشرة ميديا ومن حيغالاها تصدقتها في عندها قد تدور البيتش بتاعت الفيديا لأنه لو كانت ممكن أن تتقصر على الدرس والخوري وأن يخطيهم من التقصر يبقى بنتقول أن البيتش لازم تبقى يدرك على أساس أن ينقذل البيتش من أول على البيتش بتاعت الفيديا وما تطلعش النتائج التي تبتعون البيتش تقريبك إنه أول انأكد أو يكون عن 80 صباحاً لمنطقة نصف ساعة ويبطي يبطي لو عندك اللي إنه برد طولتنا في الموضف البالوزات من البالوزات اللي كانت خلالتك تحتك إنه هي بقى حينتاجة والسيطة الهاتف الأول إنه تقول البالوزات ساعة تيجي Víme, co je. في طول كده طول والماوس ففي ده في طول تحت على الكورونا اللي كان تحت وممكن يعمل خلع للحافه سبيشال ديب بيرشين ولذلك بنقول عليه طول لانه بياثر على طول دي انفورميشن عن الكورونا اللي كان بيخلع الحافه ومن عندي ما اللي يشوف فيها أو تجيك المفاجأة في الماء وقص لا عليه تجيك موجودة على قدم موجودة على كتير موجودة على قدم موجودة على كتير موجودة على المظهر كل اللي هي عنها من تبقى دي الفيروس تطلعها يشوفيها ونبيك هذا نسمح أقول لك العرض الأول هيعمل صار بيش جباشوك في السوق وعندن هو البروتو بتاع البروتيك هو ده كان هو الروبن او في الباثولوجي وبتبقى في الثول تحت وفي الماوس وممكن تيجي في الاخر الفيروس اهو الجنوني يعني جنون يعني, يعني في الانسان وبتروح يعني الانسان ده بيضغط ميجيك في على الماوس النوع او الانسان لو شفت الحبيب تفاع هذا ذي البيت الأنمان وبذلك ده من ضمن الأمراء اللي في حرار على طول بدا تبلغ الوحدة والمتعي مثل الهدف الكتوب المتعلي ويجيز هو احنا نصفكت بنا حديني المهود كده دهار المتسيس علشان هي في وستخفزها اسمها كهذا لما دهار المتعي لأنه يدع لجمساج ومفروض انه يبدأ تبلغ المتعي والتسيس مفروض انه هو في إقبارة بعينهم لا بالنسبة للفوضة الضوحية وانزالك اللي قتلنا بتاعة للحيطة دي المتابة منتاع الزاوران الإنفكت بالفوضة من المرأة بسيس ده مستقراته عن مدارة السبعين طريقة المتر ربع ساعة تبزي هي تقطع على الضوحة الضوحية وانزالك إذا ما تريد إذا ما نقول ما بيش إن إنتا تستطيع هذا الجمل وما حاجزوا بك لكن لو استخدمته في مقومي وما حيرتبتوا بالحيوانة واستخدمته ممكن إتخافها كلا في المشكلة وبعد أول الطائرة من الأول بيعمل بيتش التاعدي فيها الضغط وهي بيتش التاعدي دوقات في أصول ذلك ويقول لها ان فرسنا هو بزيز بزيز بشغل لما اجدك بالرشب ده تجنيه لما لما اجدنا جمال بزيز ايه انها هقول لها انت شوارة طاية بتاعنا بس اجدها ايه <تصفيق> يا صلائب إيه لذلك اللبن نبقى الله يتحقق يعني ليه عن طوله الأسينكي إذا عكوا حتى نروح في الضيب ليه لن أخذك شيء من قلنا أن الفيروس نهلا ويبقى الأسينكي يبقى شيء في أسينك الله يبقى الله الصلايب الفيروس الناسك في صلاية متعود، آخر بيئ أدار استوديو فيها بضعة أيام، وواليوم من الأيام قررت الصلاية لأن الصلاية بعدها البقاء موجود البارد، ومدونات البارد الصلاية فيها. شان الشديقة الحاضر على الصلاة في الصلاية الرهيبة، الصلاة في الصلاية الممكن. هاركة وشديئة. أنا ربيعتي تجلس يومي سويا مع الرسالة أو بدون سياق الرسالة، كل رجل ينتجه أو يسكت عن الاستثناء لباقير عابر أو زيفيا أو كذب أو كذوكي، هي ضد الترديد. نقوم بحور ونعمل سويا <سؤال> أو نقوم بأي واحد منهما. سويا مع أو بدون سياق أو بدون سياق الرسالة وبدلاً المصرعة فالفتاك إنه هو الحظة في بتاعه الفيروس ممكن إنه في الاسياء والفروسس منه الثاليان ممكن, ممكن توصل بإنشهور وممكن إنه يعيش على الجلد وكلافه لمدة سنين دي تعليمة كاركترية مميزة لتكون هكي باروس نزيد في فيروس وزامة إن الحيوان زامة زامة أما يمتبع الحيوان اللي عنده يقول أنهم الكثير بعد ذلك هيقول لك أن تكون فرصة في كتب الشرع وأن بيحصل حاجة من حيوان اسمها ليجروس فوركس التهيبوس اللينغو اللي هو دي القواني هو في نفسه إذا وهي اللي بيحصل هو السيطن أنه هو أثناء في الآوان او في النصف بتاع الآوان وبالتالي طبعاً ازيلة التفع تيجي النصف بتسم الآوان يبدأت انها تعمل ايه؟ موضي الميض وما ساعدتك في الآوان عن مهدد موضي الميض كل نحن ولا يهدد في موضيك لان ازيلة يوضيك التنصف موضيك ولكن ازيله أو الـ Conventional Facility اللي هي اللي المتابل في مصر في البول مهروف وفي الكلام من الورغانس المنبوضة في الكيس وتيبقى الهيالي هيقول للفعل ايه خدش بينها هكذا متاكدش انتقصرش العقل بابكو متاكدش انتقصرش العقل بابكو متاكدش الهيالي منبوضة ثوات من يعني الاتبتة عادة للتصبير الكامل في تقريبا يعني الحاجات اللي هي تلهمنا عنها حتى نقدر نطالب فيه، ونقدر نطالب في صدرنا نطالب فيه. لا خيول، لا خيول، نطلعه. down no. تبقى شوية الفيزة في الخوف ديه وبعد شوية بتاع اسمه بدأ يدخل بها من هذا الفيزة من ايه باين يحصلوا جنرالاني ممكن تحكي طبعاً فاكي حدنا قالوا تنفروا لعني ده أسفا تدخل قريباً كينا في الطاقس لطبق الطاقس على المسان ويجيب على الفيروس وعندوك حكيته على المسان بعد شوية تبقى الطاقس صعبة هكذا يحصل في مكان التجريح التهوش وبعد شمية التأثير الفيزيكي لأفتير الجنراليس على بعيد الفيزيكي لذلك البيض البيض كانت كلها جميع الفيزيكي كشير نصفات أهم زي ألمان زي البيض خيابي أبطايا أبطايا باستكابي نصفاتي على التيشو ما راح مسكش لو كان الدرايفر في يعني سكين من, من, شو. من, من, من, من, من, من اللاب او اللاه. ونتس تيست تو بتاع القرص كان هناك نقطه دخول على ناحيه الدايركت سيستم فوت من اللي في الطبقه العلويه او في الشيتينز نقطه ضروره نزرع عليها الطايره والدايركت بيحكي التنين و يدينا وكل دول بيحصل على, على التغيرات في الشوامه ممكن تطلع على ال ال تقاطع ما لازم مش كده يا دكتور الترانزفيشن بتاع عن طريق الدايركت كونتاكت حيوان سليم وحيوان مريض يعني السليم قاعد في القنطره يستخدم اوكي طيب كنت يعني ايه عن طريق كون الميه وتركيز الفعال وراها الحيوان ميه بيتم في حاجه في الماده دي لما يعني بيقدر يستوعب الروث يعرضه او ناء في عن طريق مائنفك، تراكس ميشن، في عن طريق لو ما يفوت الدعم بطاعة في الصفر و جفع فاعد عنهم الكاملين وبعدهم بطاعة امتكتب و الفيروس لأن الفيروس الشبوحي وحليك عن طريق الرياح يبقى ينورد هي تراكس عن طريق الرياح او طريق الرياح عن طريق اللي هو اللي نفهمه اللي إن importation need and need by product لما تعرفش والفيروس بس موجود في العصاب إلى حد ما ممكن يحصل importation الفيروس الصفيح 200 الفيروس. الميكانزم بس سويش حد ما التين الفيروس الحيواني اللي بيوحد وبيصاب يبدأ يتحرك. تقريباً <تصفيق> في الفيروس بتاعي نهي بقى بارضة من 18 ميشة بتاعي الكريمي كان بزيزي ما تنفينيش قوي إلي بس هقولك على كل مرة بما دع إن إحنا إيه اللي هماركو على مرة ويحفوك كيف بس ده دكتاً إيه كانوا مباشرون إيه وبيضخنوا بقرب واحد من أجاه أنا ما بسألك سأل، أقولك أنا ببص، بس دخلنا كاتشوشيه ونموت، أنا ما سأتكبر صحيح لا إله إلا الله، من الطيار سواي بيش، السواي بتكمل، تبقى طريق تراك ناس، تبقى زرين من إيران، زيرش كلاكده، عباد كل الأرض، وبعدين من نتنياه من الموجود في الماوس، تجاي الحوانيه عجائب من السماح، عجائب تقدر تيجي وتضربك، ولا في خرب وتدخل بطائرات، يوقف مشكلة في مستان ماركي. وطرق زي الليلة الواحدة اللي كده او الواحدة اللي بسكتبانا بعد التاقة تشكتبانا ها؟ اللي با عندها قدر بطار في السين هلالك؟ هلالك الواحدة كده ماسك بسكتبانا او واحد بسكتبانا انا ما لنوش ما تعملش تبانا لا كل ما بسكتبانا حيث عم تكون انا هولا جديد طب هو من ليش يبدلل على الجهور تحت لمن ويا رمز ابدأ لا عجبيتنا مقدومة الكريمة اللي أنا أعودا löأرافهم وإذا الشؤور من دقيناTeleikka آجابة تعريبة ولديه آراد الأحرار محمد coughing طب أنا حدو ساجيته one بتيك إ statistics يطيق pleno اه اا هو بيقول فيها اا هو التجدد في في الطاقه ده ممكن تجيب طاقه طاقه بين في عشان نعمل في بنعمل بايروس البيتشن ديس لكل كان بقى عن طريق الدوب في جيت لعلينا وضور كتب عليك النوت والمعنى ديه نوت ونعمل كمارك كومل اللي أخذ محارك كومل إذا كتب العيونة ممكن كومل المتكسير لكي أراصل بقى الأيوان كومل المتكسير كومل إذا كتب ذا ديه كتب مبتستعدش يقول إن مبيش ديه آآ كومل ممكن كتب نكفر الماء رفت داعي لأنه ممكن نكون كلها يتفد عليك في بايه؟ نزرعوا نزرعوا نوم بيبطر او لو على جوف في نجد رفت داعيه ايه؟ او بلا او نعمل ترجمة في الكمبيوتر ترجمة نعمل فوضى في فوضى نعمل إعمل بارعة ترجمة أو نعمل ترجمة للنوتكات زي ما إحنا نقول إذا إحنا عندنا يعني بارعة ترجمة من العين تكتب لي بارعة ممتاز في الدراما الصناعية تبدا تشوف المباراه فاهم انت ازاي بتفكر عشان المباراه عامه سي بي على, وصحيح وصحيح <تصفيق> على, أو على ده ثاني عمل بتاع في فرق العضله نحط عليه دول انتي بونز اللي تقدر تستخدمه وبالتالي الثالث هم ال سيشن الايه الدايركت اللي هي مختص بايه اللي هي الاكسيديت كل الاختبارات النوتراليزيشن دي كل دي بتستخدم في شيء هو الترايزيشن بتاعها اما هيك اعمل دي الفيروس بنعمله فيروس مونتيفاليزيشين ديز وتبقى الناليزيتس والكومب يعني دي بنعملها وعاملها ضد لو هو النوع ايه ولا نوع هو من النوع لكن اما تحب تعمل سب تايبنج بنعمل الفيروس مونتيفاليزيشين ديز من <تبكت> ده من المزرعة اكسامه احسيره والسير احساس فيه ايه يا جباب انتي ماضي معروف ايه ايه معروف ايه ما تبعنا لابط ايه انتش معروف اللي ممكن تستطيعه ممكن نفس الخطوات اللي انت اصدعت حانا ايه الاول في فيها انا شوية ايه بس آه. آه. وخدت الماوس بتاعي اللي هو اللايزر اللي بيشتغل بالاتريشن بتاعه جي و فكره يعني مثلا لو انا هو مره والتوليفه التاييده اعمل الارض الخشب تبع يبقى سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وزير يبقى وزير الخارجية، وزير الخارجية، وزير الخارجية، وزير الخارجية، وزير الخارجية، وزير الخارجية، وزير الخارجية، وزير الخارجية، وزير الخارجية، وزير الخارجية، وزير يعني تبقى ايه اي كلمه لو في فيه ولا يعني بقى خاصه مش رايح وعليها تعب ومحقق على عقود اكثر من دي العرب ها بيوقع على عم مين وعادي المونايت وعادي ايه نصب مناسبه اليوم على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 بعد في الطاعات حرم الطاعات في الخمس الأولى في الدين فهذا كان فيه كمعالب اللي هو فرانكتل هو إيه وورد ممتن من شميت شميت آآ واحد اللي هو اللي هو كان ويبقىها من الحياة الانتكتس وعمل الاختبارشن الفايلر في القربانين عليها الأشياء فاستفاكيريا اللي داي دا هي اللي موزلشان موزلشان موزلشان موزل. إذا هي القارة اللي كنتم في القارة عادية ومتعوضونه وهذا مش رائع ويسا بطبورها لقار إذا عمل دوالي عاملة مش حقيقة وصحة شباتها وبتاعة الهامل في الشبانشة من الطنب وعملت الفايلر في حصة أهلاء فاستفاكيرين والأشياء فاستفاكيرا ده جانزة النور تبعكم ايه اكتباتي او ايه اكتباتي بتيشوا فجر فاكسين وده اللي تنسى قبل في القاعدة العقصرية عندنا ضد الروفة الانفظاهية البروتينات بروتين جينوم الجين المذوب على الظاهر البروتين جينوم ويدخلوا في عملية التخمر ويعملوا عمليه جينولس طبعا بقى بيحصل في التصاق التراكيب الورقه هتنقل الى البالون اما مش هتعرف يطلع انتاج سكر سواء عن الصايد مش هيخلص بقى يا عم اصبر يبقى صاميل التكسي كان بيشيك مع الجيتو و اللي tak si řeknu ان اللي بيفتح ذلك زي ما شوف في الالهاني كل غليان لو اقوى يبقى لو عامل دي الكاركتر دي ان دي طواجه من كل الارقام او الاربطه الكهروج يفتح الليتر بتاعه ايضا ودي كانش نتطلع عليه على الساعتين اللي بنتكلم وصرنا وصلنا في البرتغال وين هو كل الفيلم بتاعه اللي بتدفع تدفع فيه وينه والله ما ضبط الطيور في الطيور في ثلاثين ألف جنيه ما رح يبهر الفيلم وينه إذا هو المشهد المهم بتاعه هو حتى ما ساكن أقل قليل أنت الآن أنت ترى في كل مكان ترى في كل مكان ترى في كل مكان ترى في كل مكان ترى في لما أبدي، ما أبدي انتشار العقل في المطاع، لا أقول نسخة انتشار العقل في المطاع، لا أقول نسخة موجود في بساط، الساكن في التفتيح والتفتير، لأن المطاع كتعالجك تفصل حتى ذلك. اه انت اعراضي المبناء على البطة على قنطة شوف تطورة العراض يبقى اوالك يبدأ يكش كله وعندك البطة التي تتعمل بها تتساك وطورة دائم على جانسة كده يمكنكم حاكم التصميم بيشوفها او طراحي بطة يشوفها تصديق هنا البطة نعمل على طريقها كده وبعدين معلطة طريقها كده قد بادك وبعد ده موضع على الموضع في تروفول على الناس وهذا الله يغفر لنا يهدينا إن دعوة الله فدعوة الله إذا دعوت منه فاتيت ما تلا إن دعوت من غير ما تلا لا تعطى ال ال ال الله إن لا تعطى الله كان ااا طواف كريم من وتجيب البطايه الحاله في الطعم تمام تمام ده بعد بتقوموا برضه عملوا سكرين شوت كده على الناحيه لو قاعدوا يتواصلوا كمان بيقولوا شيء ان اللي هو في الاعضاء في جسمك هو الاعضاء اللي عندك ما ممكن الاعضاء بعد ما بتتاكل الفيديو بتاعها ده وتؤكل الفيروس ده <أحبط <أحبط في في في لا نور أحرر علينا الإدارات وأحرر الإدارات من الاستبداد، سلطة مراقبة جيدة، اه، شهيد هذه، شهيد مظاهرات، اقتصادية، اقتصادية، اقتصادية، اقتصادية، اقتصادية، اقتصادية، اقتصادية، اقتصادية، اقتصادية، اقتصادية، اقتصادية، اقتصادية، اقتصادية، 20 في لسه <تصفيق> اللي هو كريم الضيرة اللي يتبع في كورنة الجديد يبقى الضيرة بتاع الكريم الضيرة ويتبع جيلة كريم الضيرة تبع له في كورنة الجديد وكل المواثقات وخالقول بنيا في كورنة وطلق جدا حكثوا على السكنة لا تبنيه البنيا الشان البطة أو البطة الضيطة اللي استهول أو الأعمار السؤالية بتأمونك من واحدة الثلاثين ويس في الأعمار السؤالية يتأمني من الإسم المضر إن زيزاله ما يضي ستبقني يعني في البرين البرين هو دهدا فيه الريجون طبق الألال ما هي حفظكي طوال نتبقى تبدأ بجائها كده ومش حتى تشوف وبعدات التاكسية وتروعوا بقى في تراش تحصلوا في تهيو ومتنين بعد كده المائة أسوات الوصفات تتعدي لا يوجد أشخاص من كوريا غير الأشخاص الذين تناولوا السجائر أثناء إلقاء المقايس الخاصة كتلات الإدمان في دائما في في لهذا تقدر تتكلموا دلوقتي بتاعكم طاقه طاقه بتاعته بتقدر تنزل في في الشغل الطاقة بتخش الماده الزراعه على الامثال في على ولا لا اللي هو هذا حد مش هو اه بيطلع هاتش ما هتشوفش عليه حاجه تقول سيبه لما يطلع ونشوف النيوشن بتاع خلال 10 ايام على الاقل ثالث التشكيل لو تعمل كده يطلع سرعه ريكوليشن في 1 داي عليه اعراض الاتكسيا مؤكد لو عملت فيش مش او كل ده ما بتطلعشي تبقى الـ إذا نتغطوها لا تكسباش غير وكلا تبقى ما تجملكش تتيش مكان شا الـ E-CBE أعملني الـ Architecture إزاي؟ اللي تجملك الـ Architecture Non-Cyto-Pasaginic VIRUS وميني الـ e ها؟ يوني البيئة، يجب أن نعيش على مستوى، يجب كان من وراثته، يعني فكرت عليه من من السياسه القارصاء طبعا هو الطريقه نعمل تلك السؤال عائلات العبورة في البقاء من الواطنة في ايه من السؤال الملس نعمل ايه نعمل كل تبقى السؤال جانسة العمل نعمل ايه نحكم في الانفرمية نجد ونسلمة بعد ما يحصل هاتش ثم نحن يضع عدادة على الكسروك وتطالح من البيت اولا وحعملها انت وحصلت بالكوان دي وحصلتها هيحمل الناس إيه هذا التعامل في غرف التسجيل في غرف التأمينت في غرف التأمينت في غرف التسجيل في غرف في <تصفيق> غرف التأمينت في في غرف ano, je. Tři kanály jsou základní. na